الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله ا ك ا ل ل م ذ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وضرب ابن مريم مثلا إ ذ ا قومك منه يصدون وقالوا أ آ ل ه ت ن ا خير أ م ه ما ضربوه لك إ ل ا جدلا بل هم قوم خصمون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 يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس أ ن ف ف س و ي ه مَا ا تَشْتَهِيهِ ل أ وتلد الاعين وانتم فيها خالدون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 وقيله يا رب إ ن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون